Thank you. بيسامحك حب العمر وان كان ما عندك عذر خ ص في رضاك م د ا م يسعدني هواك والحب أ ن ا ع ش ت معاك وحساسك العسل مثير في يوم ت ل ا و و ا ل ب خ ي ر م ح ب و ب ما غيرك يصير الحب مايبغى عذر يا حب عمري و ا ل ك د ر معذور يا احلى عمر مسموح يا أغلى بشر مسموح ي اغلى أ بشر Peace